أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدى ووجدك عاما